حزب النصر سيدي أبي الحسن الشابلي بسم الله الرحمن الرحيم اللهم بسطوة جبروت قهرك وبسرعة إغافة نصرك وبغيرتك لانتهاك حرماتك وبحمايتك لمن احتمى بآياتك نسألك يا الله يا سميع يا قريب يا مجيب يا سميع